117. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير 118. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن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 خذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي وبئس ألم يأن للذين آمنوا أن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 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسقُونَ إعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِيطُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ فِي أَنْفَالٍ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ <تصفيق>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 والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة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 ونحطما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغر سابق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 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من أنصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 وَوَقَفْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدْعُو جَاءَ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِ 117. إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون 118. 119. الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم